وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعسب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجرين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 الجواب وقدور الراسيات إعملوا آل داود شكروا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دا ت الأرض تأكل من ساته فلما خرجت بين الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب قال لو كانوا يعلمون الغيب ما ربيثوا في العذاب المهين لقد كان لسبيه في مسكنهم آية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 وَأَتَيْنَا أُقُلًا خَمْطًا وَأَثْلًا وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ قَلِيلِ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُونَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ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 قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما جربنا ولا نسأل لَيَجْمَعَنَّا بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقُّ تُبُو بِهِ شُرَكَاءَ كَلا كَلا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أنا حُصَدَّنَاكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالماكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر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 قل إن ربي يبسوطر رزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له وما وفقه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ويوم يحشرهم جميعا ثم قل للملائكة, ثم يقول للملائكة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 ونقول للذين غلبو ذوق عذاب النار التي كنت بها تكذبون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينة قالوا ما هذا إلا رجل يريد ويصدكم يريد ويصدكم عما كان يعبد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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُكُمْ بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنٍ